قال الله تعالى فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون فارسله يعقوب معهم فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر اوحينا الى يوسف في هذا الحال لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم والإنسان في هذا الحال يستذكر ولاية الله تعالى لأوليائه فمن تولى الله سبحانه وتعالى تولاه الله فكان قلب يوسف مع ربه سبحانه وتعالى ففي هذا المقام وفي هذا الأمر آنسه الله تعالى بما أوحاه إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون حال كونهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم ولذلك صاحب المكر يتحايل ولكن نهاية المكر الخسران قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا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 وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به طبعا الإنسان حينما إن يكون لديه وقت ساع وفراغ والترويح عن النفس إنما يتشاغل بشيء ينفعه ويزيد قوته ويزيد نشاطه لا أن الإنسان يضيع وقته فكانوا يتسابقون على الأرجل ويترامون بالنبال تقوية لأنفسهم يعني هذا كذا كان حال أهل الناس وحال أهل البادية فهم صاروا يمثلون حتى يعني يخبئوا مرتكبوه من إثم وجرم ولكن هذا الكذب يظهره الله تعالى فالكاذب دواما مفضوح وجاءوا على قميصه بدم كذب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 ففطن يعقوب لكذبهم بقرينة في أن القميص لم يمزق فقال لهم ليس الأمر كما أخبرتم بل زينت لكم أنفسكم امرا سيئا صنعتمه فامري صبر جميل لا جزع فيه والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف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 فلما أبصره مرسلها قال مسرورا يا بشراء هذا غلام وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافله زاعمين أنه بضاعة استبضعوها والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع لا يخفى عليه من عملهم شيء وتأمل الأخ الكريم في قوله تعالى والله عليم بما يعمل. فربنا عليم ويحاسب أصحاب النيات غير الحسنة وربنا عليم فهو يحفظ عباده ويحفظ اولياءه ويختار لهم الخير فخيرة الله تعالى للعبد خير من خيرة العبد لنفسه فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب وان يتوكل على الله سبحانه وتعالى وان يرضى بقدر الله الذي قدره وانما يتخذ الإنسان ربه وليا ووكيلا وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وباعه الوارد واصحابه بمصر بثمن زهيد فهو دراهم سهله العبد لقلتها وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك وخافوا على انفسهم من اهله وهذا من تمام رحمة وهذا من تمام رحمه الله به حتى لا يبقى معهم طويلا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 ولنعلمه تأويل الرؤيا طبعا هنا جاء في المختصر في التفسير منعلمه تاويل الرؤيا والراجح انه ليس خاصا بتاويل الرؤيا إنما تاويل الرؤيا وغير ذلك من امور الدين والله غالب على امره فأمره نافذ فلا مكره له سبحانه ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك وهذه ايه عظيمه حينما يتعلق بها قلب المؤمن والله غالب على أمره فمهما كاد الأخوة ومهما كاد اهل الكيب فإن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره فتوكل على الله الذي إليه منتهى كل شيء وتوكل على الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله وتأمل آتيناه حكما وعلما الفطن والتفق في الدين من أعظم ما يمنحه الإنسان وهو بيد الله سبحانه وتعالى وكل شيء بأمر الله بيده وتامل هنا وكذلك نجزي المحسنين حينما تكون محسنا في عباده الله وطاعته فان الله يعطيك كما اعطى اولياءه من فوائد الايات بيان خطوره الحسد الذي جر اخوه يوسف الى الكيد به والمؤامره على قتله مشروعيه العمل بالقرينه في الاحكام من تدبير الله ليوسف طبعا هنا مشروعية العمل بالقليل في الأحكام باعتبار أن أبا يوسف حينما رأى القميص لم يشق علم أن هذا من شيء إخوته من تدبير الله يوسف ولقفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الابوه بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الاخوه فأنت إذا فاتك شيء من حطام هذه الدنيا وأحسنت الظن بالله تعالى وجعلت قلبك مع الله فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين فكن محسنا لله تعالى في أمورك كلها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته